بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد مؤسسة صد التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسروها أن تقدم لكم دروس شرح نواقد الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك نسأل الله ان ينفع بها والان مع الشريط الثاني ولهذا يقال ان السحر نوعا سحر حقيقي وسحر تخييلي وكلاهما من علم الشياطين وكلاهما كفر وقال سبحانه وتعالى كما جاء عن موسى فأجز في نفسه قيمة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيل ساحر ولا يفبح الساحر حيث أتن فنفى الفلاح مطلقاً عن الساحر والسحر إنما كان كفر لأنه يقوم على الشرك يعني لا ينفك السعر عن الشرك لأن الساعر يتقرب إلى الشياطين ويعبدهم ويطيعهم فلذلك هم يطيعون ويعينون على ما يريد من يعني الفساد والإفساد فالساعر من المفسدين في الأرض يفسد على على الناس عقولهم و ودينهم الان اذا افسد عقله فسد اذا فسد عقل الانسان فسد دينه كم من انسان والاعوذ بالله يعني ابتلي بالسعر وظلم بالسعر ف شقي في حياته لا ي... لا يقيم دينا لا تستقيم له لا يستقيم له دين ولا دينه ومن العلماء من قال إن السعر يختلف منه ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر وهذا مبني على إن من السعر ما لا, يعني ما لا يستلزم الشرك فلا منافات ولكن ظاهر القرآن أن السعر كفر وإذا كان كذلك فهو لا ينفق عن السعر فالسحر الحقيقي كالسحر الذي يفرق به بين الزوجين والح... والصديقين ونحوهم والسحر التقيقي هو الذي يخيل فيه على الأبصار بحيث أن الإنسان المسحور الذي يرى العشاء على غير حقيقته يرى مثلا يمكن أن يرى حمار إنسانا أو إنسان حيوانا أو يرى الحصى ذهبا او يرى القرطاس العادية نقودا او, أو يرى الحبلة او الحبال حيات تمشي كما فعل سعوة اما ما يلبس به الملبسون من بعض الاعمال في فيها اعمال رياضية يعني هي ترجع الى الرياضة كما يقولون خفة اليد حفة وخفة الحركة فيخلطون هذا بهذا فيلتبس الأنغى عن الناس مثل ما يعمل في ما يسمى بالسرك الأعمال التي تقع في برنامج أو عمل السرك يظهر أنه مختلط بعضه السحر الرياضي رياضي يعني يكون سحر لغوي فقط وبعض السحر حقيقي يعني سحر حقيقي تقييلي فالواجب عدم الاقترار والحذر من التلبيس لأن أهل الباطل لابد أن يزوقوا ويلبسوا على الناس لو, لو كشفوا حقائقهم خاص ما قبل منهم لكن يلبسون يزورون تزوير يلبسون باطلهم ثوبا من من البهرج الذي ينطلع على الأغرار وجهد. أما أن السحر يقلب الحقائق يقلب الأعيان فهذا لا يمكن يعني الساحر لا يستطيع أن يقلب الإنسان حيوان يحوله أو يقلب الحيوان إنسان أو يقلب الذهب حجر أو الحجر ذهب يقلبه حتى يصير أبداً هذا لله وحده يجب أن يفهم هذا الأمر لا يقدر على يعني قلب الأعيان إلا الله الذي خلق كل شيء أرسى إنما غاية يعمل تقيير يعمل تقيير متموع البصر سحروا أعين الناس نعم أرسى الله إليكم الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلا الله لا يهدي القوم الظالمين الثامن يقول مظاهرة الكفار على المسلمين يعني معاونتهم على المسلمين معاونتهم بشتى طرق المعاونة وشرها معاونتهم على قتال المسلمين فهذا الشيخ يقول إنه من نواقر الإسلام ويستدل على ذلك بقوله سبحانه ومن يتولهم منكم فإنه منهم وظاهره الإطلاق أنه أي معاونة أي مظاهرة على للكفار على المسلمين فإنها يعني كفر وردة وناقض من نواقض الإسلام أما إذا كانت المظاهرة للكفار على المسلمين يعني نابعة عن بغض الإسلام والمسلمين والرغبة في. ذلال ذل المسلمين فهذا هو عمل المنافقين ألم ترين الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كبروا من الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا والله يشهد إنهم لكاذبون لا إن أخرجوا لا يخرجون معهم ولا قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار أما إذا كانت المظاهرة فيه امور يعني قد تكون ليست بقتال معاولة في امر من الامور تحقق للكفار هدفا او مثلا يعني لغرض دنيوي من الاغراض نصلع يعني رغبة او رهبة مع استقراب بعض الكفار والبراءة من دينهم فهذا فيه نظر ويمكن ليستدل على أن ذلك لا يكون كفرا بأن الجاسوس الذي يجدس على المسلمين لصالح الكفار مع إيمانه وثباته على ذلك لكن لغرض من الأغراض حمله على الجس أنه لا يقفر إن كان عاصيا كما وقع من حاطب ابن بلتع رضي الله عنه جس على الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أراد غزو آل مكة فأرسل كتابا مع امرأة فنزل القرآن فبعث النبي عليه الصلاة والسلام في آثريا فوجدوها في, في روضة, روضة خاخ فاستوقفاها علي والزبيغ رضي الله عنهما فقالوا ما اخرج الكتاب قالت ما معنى كتاب وقد وضعته في عقاصها قالوا لا تخرجني لا تخرجني الكتاب او لننزل عنه الثياب فوجد يعني راعت الجد فافردت الكتاب فرجعوا به فوجدون فيه يعني من حاطب مكاتب الاهل مكه ف قال وقال ما هذه حاطب فحاطب اعتلى وذكر عذره أنه فعل هذا لا كفرا بعد إسلام ولا ردة عن الإسلام وإنما فعل هذا ليكون ذلك يدا له عندهم ليحموا بها أهله وما له هناك لأنه يقول إنه كان داعيا في القريص وليس له من يسعف أو يتعصب له فعمر رضي الله عنه كعادتي قال دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الله اطلع على وكان حق من أهل بدر أما علمت أن, أن الله اطلع على أهل فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرتوا فالله عاتب ويعني أنزل الله في هذا, في هذا الشأن قالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخر السورة ختمت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آخر السورة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبرى نعم أظن الوقت يمكن رسال الله إليكم التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه فروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخبر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر يقول من النواقض من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد يعني أن شريعة محمد معنى هذا أن شريعة محمد ليست عامة لجميع الناس يعني اليهود يسعهم الخروج عن شريعة محمد النصارى يسعهم الخروج عن شريعة محمد أو كما يقول بعض الباطنية إن, إن العارف المحقق, المحقق لا يلزمه العمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام لأنه قد وصل إلى الله فهو يتلقى المعرفة من الله بلا واسطة فمن زعم أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد والتدين لله والرسول إلى الله من غير طريق. الرسول عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى قال الشهر فهو كاذر وهذا حق لأن هذا يناقض شهادة أن محمد رسول الله شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان بأنه رسول الله إلى الناس كافة وأن أحدا لا يسعه الخروج عن شريعة صلى الله عليه وسلم فلا طريق إلى الله إلا من الطريق من, من الطريق الذي جاء به وقد سد الله كل باب إلى الجنة فلم يفتح لأحد إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام فلا طريق إلى الله أبدا منذ بعد الله إلى أن تقوم الساعة إلا شريعته الخالدة المحفوظة صلى الله عليه وسلم آخر نعم سل الله وإليكم العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون مقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم يقول الشيخ العاشر الإعراض عن دين الله إعراض إعراض عن دين الله لا, يعلمه لا يتعلمه ولا يعمل به من ضروب الكفر كفر الإعراض من الكفار من يعرض عن دعوة الرسول لا يسقي لها ولا يدري عنها يدعى فلا يسقي ولا يتفكر ولا يتأمن يدعى فلا ثم إذا كان الإنسان مظهرا للإسلام شاهدا للشهادتين لكنه أعرض عن دين الله لا يبالي فلا يهمه حلال حرام واجب لا يعمل بشيء من دين الله ولا يسأل عن شيء هذا لا يتحقق في الحقيقة إن من هذه حاله فهو لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يتصدق لله ولا يذكر الله ولا يتلو من القرآن ولا ولا يتعلم شيء ولا, ولا يمتنع من حرام لا يترك الزنا خوفا من الله ولا يترك شرب القمر خوفا من الله إن تركه يعني لأنه ما تهيئ له أو ما يتقبله أو ما أشفى لكنه معرض عن دين الله هل, هل يمكن أن يكون هذا من مسلم أبدا فهذا الإعراض الكل مناقض للشهادتين مناقض لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لو كان صادقا لا بشيء لا عمل بشيء من دين الله هذا غير يعني الكلام في أن بعض بعض الأعمال تركه كفر كالصلاة هذا ليه خلاف بين أهل العلم ولا ريب أن الذي لا يصلي أبدا ولا يصلي إلا مجاملة مصانعة للناس إنه كافر لكن هذا موضوع آخر الكلام هذا المعرض عن دين الله إعراضاً كلية هذا الإعراض الكل مناقض مناقض ومكذب لما يدعيه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لو كان صادقا لعمل لعمل بشيء يعمل فهذا هو الناقض العاشر واستدل له الشيخ بقوله فمن أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وفي, وفي الآية الثانية ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وقال سبحانه وتعالى والذين كفروا عما أذروا معرضون فهذا الذي يدعي الإسلام ويشهد الشهادتين ثم هو معرض كل الإعراض عن دين الله هذا الإعراض مكذب لما يدعيه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا النوع تجده إن عمل شيئا عمله نفاقا يعني لو صار بين الناس وقابوا يصلي وقابوا يصلي أو يمكن لكن ولا. إذا خلأ لا يصلي لا يصوم لا يعني هذه أعمال لا يحمل عليها إلا الإيمان بالله ورسوله ما يفعلها الإنسان خاليا إلا إذا كان مؤمنا بالله مؤمنا برسوله مؤمنا بأنها عمل صالح ينفعه هذه آخر ما ذكره الشيخ من النواطر فرحمه الله وجزاه الله خير وتغمده برحمته وقد ختمها ببيان أنه لا فرق في هذه النواقض بين الجاد والهازل يعني من عمل شيئا من هذه الأمور ولو كان غير جاد كما تقدم في الاستهزاء أو خائفا فإنه يقفر إلا المقرأ لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فمن أكره على أن, أن يقول إن الرسول كذب أكره بالتهديد بالقتل أو الضرب الموجع وقال بلسانه ما يتخلص به من ذلك البلاء وقلبه مطمئن بالإيمان فليس بكث مطمئن قلبه مطمئن فهو يقول بلسانه خلاف ما هو مطمئن, مطمئن القلب عليه ومن أمع أكره على أن يسجد للصنم فسجد في الصورة ما يمكن يسجد للصنم فعلا لكن يسجد أمام الصنم أكره ليسجد أمام الصنم لأن القلب لا يمكن لا يستطيع أحد يسيطر على ما في القلب القلب ما ي... لا سبيل لأحد على السيطرة عليها ولهذا المناجرت أحكام الدنيا على الظواهر فالمناجر يعيش بين المسلمين وهو وقلبهم منطوين على الكفار والك... والمؤمن بين الكفار الذين لا يستطيع أن يتخلص من... من... من شرهم هو مؤمن بالله وهو في ظاهره كافر لأنه كما هي حال بعض المؤمنين في بلاد الكفر الذين لا يعني يسمحون لأحد بإظهار الإسلام كما فعلت الشيوعية وكما فيما كما هو معروف في بلاد الروس في جمهورية الإسلامية كان من يحمل المصحف أو من يظهر التدين أو يظهر الإسلام أو يسمي الإسلام إلى الى الشنق الى الاحراق اعيد الختام القاتله بعد العاصفه بعد الآية. الله قال ولا فرق في جميع هذه المواقض بين الهازل والجاد والخائف الا المكره وكلها من اعظم ما يكون خطرا ومن اكثر ما يكون وقوعا من ف... اعظم ما يكون خطرا وهي مع ذلك من أكثر ما يكون وقوع واقع في الناس كثير الشرك بالله هذا من أكثر ما هو واقع بين الناس شرك عبادة القبور السعر ما أكثره فيما بين الناس في سعر البلاد السعر ما أكثر ما أكثر المستهزئين بالله وآياته ورسوله ما أكثر ما أكثر تعمل. ما أكثر المعرضين ينتسبون للإسلام ولكنهم لا يقيمون الإسلام وزناً لا علماً ولا عملاً ليس معهم من الإسلام إلا مجرد الانتماء كما يقال إنه مقتوب في الهوية إنه مسلم انت؟ فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه جزار الله فينبغي المسلم أن يحذر من أسباب الردة القولية والفعلية الردة والكفر يمكن أن يقوم بالقول يمكن أن يقوم بالفعل ويمكن أن يقوم بالاعتقاد فالمنافق هو كافر فيما ينطوي عليه من الكفر من شك أو أو إباء أو, أو أو تكذين ويمكن أن يكون باللسان كما قلنا في الاستهزاء الذي يتكلم بلسانه يقول أنه يكذب بشيء مما جاء به الرسول أو يستاذب بشيء مما جاء به الرسول وإن كان هو يعني مصدق به في الباطل لأن التصديق لابد أن يتمنن الإنقياد الإنقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الإنقياد والاستهزة والسقرية والبغض هذا لا, يج لا يجتمع مع الإنقياد أبو طالب مصدق بما جاء به الرسول لكنه لم, لم يستجق وهو مظهر لتطديقه وإبائه أبو طالب عمر رسول مظهر للتطديق بقلبه بلسانه وهو مصدق نعم ومظهر لإباءه فلم ينفعه ذلك التصديق فمات على ملة عبد المطلب مع بذل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أن له إلى آخر رمق جاءه هو محتضل يقول يا عم قل لا إله إلا الله فلم يزل يقول له قل لا إله إلا الله ومن عنده من جلساء السوء يقولون له أترغم عن ملة عبد المطلب فمات على قوله هو على ملة عبد المطلب نعود بالله من فلان نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من زيغ القلوب فأصيكم ونفسي بالإكثار من هذا الدعاء ربنا لا تزف قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لديك رحمة إنك أنت الوهاب وبما كان الرسول يكثر من قوله اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فأكثروا وسألوا ربكم الثبات وحسن الخاتمة ومن دعاء الأنبياء توفني مسلمة توفني مسلمة معناه سؤال الله حسن الخاتمة فإنما الأعمال بالخواتيب نسأل الله يحسن لنا ونطلب الخاتم صلى الله عليه وسلم وبركاته الله أحسن الله إليكم كتب الله أجركم ورفع قدركم الأسئلة كثيرة ونعد الإخوة أننا نطرح جزءا منها اليوم وغدا بإذن الله تعالى ما تبقى إذا يسأل الله عز وجل فضيلة الشيخ يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا نحبك في الله ونشهد الله على ذلك الله ونسألك يا شيخ هل هناك سروح؟ لهذا المتن مطبوعة تنصحوا بها جزاك الله خيرا هذا السؤال طيب لكني أنا ما مر علي يعني بعض الشروح أضع لنا شريحة أكثر من شرح والأخمان يعرفون ماهل كل شرح للشيخة عبدالله عبيلان المدينة ماهل في من الدعاة في منطقة حائل ولا شرح قرآن نعم باظن الشباب عبد الله بن جبريل لا ادري لو شرح عليها هذا المطبوع او غيره نعم ايضا الشيخ الشيخ سليمان العلوان ايضا جاء نعم الله عليك بارك يقول السائل متى يحكم على الإنسان بالكفر وهل يكفر فعله ام الشخص بنفسه اولا الحكم اول خطوه الحكم على الفعل أو القول ولا يلزم من قول إن هذا كفر أو هذا القول كفر أن نحكم على الطائل لأن الطائل يمكن أن يكون مخطئاً أو جاهلاً أو متأولاً وهذا معنى قول أهل العلم ان تكفير المعين يتوقف على الشروط وانتفاء موانع لانه لو صدرت كلمة من انسان هي كفر في ذاتها لكن صدرت منه خطأا سابق لسان كما في حديث الفرح يقول العبد كما في المثال اللهم انت عبدي وانا ربك هي الكلمة في حد ذاتها كفر قال الغصن أخطع من شدة الفرح كذلك لو لو تكلم السكران بكلمة كفر لا يكفر أما مسالة الجهل في محل ت تختلف فيها تختلف الأحوال أحوال الجهل لان هناك جهل يعذر به الانسان واحد وجهل لا يعذر به و يعني لأن المبني على اعراض وعلى تفريط هنا فلو انسان بعيد الدار وجحد وجوب الصلاه عايش فيه في في لا يدري ما يعرف الا اسم الاسلام وأصلاً. لا يعرف تحريم مثلا الخمر لكن انسان بين المسلمين وعايش بين المسلمين يقول ما ادري ان الخمر حرام ايوه يقول ما ادري ان الصلاه واجبه هذه لا تقبل كذلك المتاول كثير من من, من أنواع الكفر من شوهه التاويل التأويل الشبهة التي تعرض للإنسان هو طالب للحق مسلم نؤمن بالله ورسوله لكن عرف له شبهات وقع في بسببها في, في نوع من الكفر فهذا كفر لكنه يعذر لكنه يعذر هذا بسبب التأويل نعم خير سأل الله إليكم يقول هل الذبح لله يكون بذكر اسم الله على الذبيحة فقط هذه صورة طيب لا الذبح لله لابد فيه من القصد يعني يمكن بعض المشركين يذبح للجن ويقول بسم الله لكن مما نسمع إن المشعوذ والخرافي إذا نصح يقول تذبح في مكان كذا ولا تذكر اسم الله لكن قد يقول, قد يقول له اذبح في مكان كذا للجن ولا يكون عندهما لأنه يقول باسم الله فالمقصود إن, إن ذكر غير اسم الله باسم الشيطان الفلاني أو باسم الصليب أو باسم المسيح فهي مما أهل به لغير الله فهي حرار بنصر وإن ذكر اسم الله على الذبيحة فالظائر إذن يعني حلال إلا إن عرفنا من عقيدة إنه أراد أنه ذبحها تقربا إلى الجن أو تقربا إلى صاحب القبر أو ما أشبه ذلك فإنها حينئذ تكون, تكون أقبح وأخبث وأشد تعريما مما أهل به لغير الله لأن ذكر اسم الله يجب في ما يذبح لله تقربا وفيما يذبح للأكل مثلا نعم فقل احسن الله إليكم هل الاعتماد على الواسطة في تحصيل أمر من أمور الحياة كوظيفة أو نحو ذلك يدخل في اتخاذ وصائط من دون الله لا لا لا, لا, لا لا يا أفل هذا غاية أن يكون من نوع الشرك الأكبر كما قال أهل العلم الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد الشرك أصغر لا. لأن يعني كون الإنسان يعتمد يعني تعلق قلبه بالأسباب التي أوتيها تعلق قلبه بالوظيفة بالشخص الذي مثلا يمكن أن ينفعه في أمر ما هذا بنوع من الشرك حيث تغفل عن ربك الذي هو خالق الأسباب والمسببات والخير كله بيده ويتعلق قلبك بهذا السبب هذا الشرك أصل لكن ذاك تعلق ب... تعلق بميت الميت ما عنده لا, ي... لا ينفع ولا يضر ب... بوجه من رجوه أو تعلق بصنم على طريقة المشركين الأولين حجر أو شجرة هذه ليست سببا في شيء لكن الأسباب هذه لها فائدة ومؤثرة بإذن الله ولهذا لا مانع من تعاطي الأسباب بل تعاطي الأسباب منها منهما هو واجب منهما هو مستحب منهما هو وكذا وكذا كام متعددة نعم أحسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ هل الذين يسبون الدين والشريعة والذين يظهرون ذلك في الصحف والمجلات وغيرها يكفرون أم أنهم يستتابون أم أنهم يعتبرون مسلمون الله كلمة يسبون بهذه الصفة شب الديكف لكن ما أدري عن يعني أكثر ما يكتب في الصلاة ما يجي بها بهذه الصيغة وبها المواجهة نعم إذا وجد من يسب الدين فلا شك إن سب الدين كفر وليس مما يمكن أن يدعى فيه الجهل يسب الرسول يسب دين الإسلام هذا تعبير السائل يقتضي من يسب دين الإسلام يقول دين الإسلام هذا هو أساس التخلف دين الإسلام هذا هو الذي أوجب للمسلمين التأخر في الح... يعني عن... عن الأمم الأخرى هذا كفر طعم في دين الإسلام جعله مصدر... مصدر شر على الناس وهذا إذا سبع دين الإسلام معنى سبع الرسول يعني الرسول هو الذي جاء بالإسلام ف... فالسؤال ما يمكن تطبيقه على كل ما ي... ي... يعده الناس أو يقول هذا سبع الدين في أشيائي يعني أكثر من يقع منه ماذا هم إما منافقون أو فسقه مغالطون وطريقة المنافقين وطريقة أصحاب الأهواء أنهم يلون الكلام ويغالطون ويضللون ويطرحون الشبعات لا يأتون يعني بهذه المواجهة نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن حفظه الله واشهد الله تعالى على محبتك في وأسأله تعالى أن يجمعنا بك والحاضرين في جنات النعيم فضيلة الشيخ خرجت في هذه الأزمان طائفة تحتج بالناقض الثامن وهي مظاهرة المشركين فكفروا كل من التبس أمره ويحملون الدول والأمم على السيعة أتركه غدا إن شاء الله سيعة نعم أسن الله إليه يقول فضيلة الشيخ الآن مع كثرة المعاصي والمنكرات هل يجب على الشخص أن ينكر كل ما يرى من المنكرات أم أن المنكرات المعروفة من الدين بالضرورة يعني ينكر ما يستطيع يعني ما نقول راح يعني خل كل وقتك در على الناس لاحق اللي يدخمون وروح لأمكانة الأغاني أركض معه حسن استطاعتك فاتقوا الله ما استطاعتك والحج قائمة ولله الحمد ما يلقى من البيانات من البيان في الخطاب كانت حجه قائمه والانكار نوعان باليد وباللسان الانكار باللسان حاصل بالجمله لكن يعني ما نستطاع الشيء في تقفيف الشر لكن لا نقول انك واجب عليك ان تنكر كل المعاصي وان يعني تعطل امورك من فيه منكرات قد يعني ترسخت في المجتمع وصارت يعني أمرا لا سبيلا لتغيير تغييرا جذريا إلا بما نؤمل من الله أن يحدثه من نصر لهذا الدين لكن عرض لك لقيت شخص يشرب الدخان قل يا أخي تركوا الدخان جزاك الله خير لقيت إنسان متخلف عن الصلاة جزاك الله خير صل على طريقك وانت جاي وانت رايا ويصر معك فراغ وعنده قدرة أنك تخرج وتمر وتنقل بالاسلوب المناسب الذي يحقق اصلا هذا خير احتساب احتساب وفي الناس لله الحمد ما يفعل هذا يمر وي ويبلغ ويبين وي بيد طرق تاره بكلمه وتاره ب بي... يعني الناس يختلفون في واحد ممكن تستوقفه او تتحدث معه او يمكن انه عليه وواحد تلقي اليه كلمة تلقي الدعوه كذا نعم <سل> الله اليكم يقول هل نحن مطالبون بتكفير من ارتكب شيئا من هذه النواقص لا انت معتقد باعتقاد, باعتقاد الكفر باعتقاد كفر المشركين وباعتقاد كفر الكافرين وباعتقاد كفر من لم يكفر من كفره الله ورسوله باعتقاد وإذا علم من هو مرتد وقدر الإنسان على إقامة حكم الله لا يجب, عليه يجب عليه أن يقيم حكم الله فالواجب على ولاة الأمور في مذنعه أعظم وأكبر لأنه ما أقدر على إقامة حدود الله وإقامة حجر الردة على المرتاد هذا ليس إلى الأفراد والعامة صلى الله عليه يقول الذين يذبحون للقبور على جهل وهم يصلون ويصومون ويحجون هل يسمون كفار مع أنهم قد تبلغوا متعبا هذه مسألة فيها كلامه فيها بعض الخلاف يعني من بيقول له هو ما بما كانه كاذب واصد اما من كان جاهلا فادي محل اختلاف للمستجدين نعم صلى الله عليكم السؤال الاخير في هذه الليله يقول ما قولكم فيما يقول بأن الصحف تطوى والاعمال ترفع في اخر كل سنه هجريه هذا مو ما هو, هو اصلا هذا ما هو اصلا ما ما ما, ما بعد وفاه الرسول عليه الصلاه في عهد عمر سعد عمر هو الذي شاور المسلمين و يعني فيما يتخذونه مبدا لتاريخ الامه الإسلامية ف اتفقوا على ان تكون مبدا التاريخ الاسلامي هي هجره النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ولهذا يعرف تاريخ المسلمين بالتاريخ الهجري يعني عليه الصلاة والسلام مضى عليها هجرته إلى المدينة مضى عليها 1424 فليس يعني هناك ما يدل على أبدا السنة هذا بالنسبة للتأريخ العام وبالنسبة لكل إنسان كل إنسان له تأريخ كل إنسان له تأريخ سنوي يعني فلان مضى عليه من عمره 10 عشر سنين 20 سنه 30 سنه 40 ومن الناس من تتم سنته في كذا في شهر كذا واخذ في ذلك كذا كعز ما فالمقصود ان هذا لا اصرف تهنئه الله اليكم نعم التهنئه والله اهم التهنئه التهنئه كاين من نوع العادات وتركها أولى ولكن لا ينبغي أن نقابل من دعالك وقال الله يجعل هذا العام عام خير وبركة أو قال كل عام بخير أن تفاجئه بالإنكان قل أمين الله يعني هذا نرجو أن الأمر في هذا واسع لكن لا نقول أنها سنة ولا أن فيها ولا يدعى إليها لكن ما يشدد فيه يعني في الانكار ما انت عارف ولا الله يوفق الله يمين ها هي الاجابه و للناس في الدروس وفي المجالس يعني, يعني ما هو امر مشروع مستحب احسن الله اليكم يقول كيف نجمع بكفر الراقضه والحديث الذي جاء فيه من قال لا اله الا الله دخل الجنه وهل يكفر الراشضة عامة أم خاصة الله نستعلم على كل حال أما قول من قال لا إله إلا الله فهذا ما, ما... ما لم يأتي بما ينقض من قال لا إله إلا الله ونقضها بقولها أو بفعله تسلم له لا تسلم له يصبح بالحقيقة يعني قوله لها بلسانه من اللغو الكفاء المنافقون يقولوا لا إله إلا الله وكما بيّن السيخ محمد بن عبد الرهاب في كشف السبهات رد على هذه السبهة ردا عظيما وأفاض فيه بردود يقول نقوم بني حنيف أتباع مسينما كان يقول لا إله إلا الله يصلون ويأذنون وأتباع المختار المختار الذي ادعى النبوه في عهد الصحابه كذلك ان يقول لا اله الا الله وذكر امثله بل والسبعيه الذين الله عليهم كانوا يقول لا اله الا اله اليس كل من قال لا اله الا الله يصح اسلامه مع مع ارتكابه لناقه لما يناقض شهاده الا اله الا الله وان محمد الرسول الله والرافضه عمرو كما شرهم يظهرون الاسلام ويتكتمون على على كفرياتهم وان كان من كفر ما هو ظاهر فمن ظهر منه ما يوجب كفره وجب تكفيره وما وما لم يظهر نتعامل معاملة المنافق وهذا هو الغالب عليهم ينافقون ما يظهرون هذا جهارا الا فيما اذاتهم الفرص يعني شركهم استغاثتهم بآئمتهم تعليههم لآئمتهم إنما يظهرونهم إذا وجدوا فرصة و وجدوا يعني متسعا وضعفت مقاومتهم فهناك يبوحون أما في بلادهم فإنهم يعبدون لهم الأمرحة لهم المشاهد النجخ هذا معبدهم الذي يزعمون أنه مرقد لعلي بن عبد طالب رضي الله عنه عندهم القبور والقباب هم هم, هم, هم مؤسس القبورية في الأمة الإسلامية القبورية التي هي بناء القباب والمساجد على القبور واتخاذ السرج والس عليها والستر وتقر وتقريب الذبح الرذله هم من اعدل هذا في الأمة الإسلامية كما اوضح ذلك شيخ الاسلام التيميه في كتابه المناج وفي غيره نعم صلى الله عليهكم جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسنته وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14 تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع حلقات ذو النورين بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض س موقع الجام على الانترنت wwwreen.com او على البريد الإلكتروني نورينmail.com او على الهاتف 012757172 واحد إث او ش فنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخواوكم في موقع التوجيد التوهيد دنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.